يا أيها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 بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صعد قلوبكماء وإلَّا تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبيريل وجبيريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إِن طلقكن أيو بدله أزواج خير منكن أزواج خير منكن مسلمات مؤمنات قانات تائبات تائبات عابدات سائحت ثيابات وأذكارا يا أيها الذين آمنوا